قَالَ ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكون من من الخاطرين قال هبض بعضكم لبعض عدوم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لذتهما ينزع عنهما لذتهما لوليهما سواتهما إنه يعاقبهم وقبيلهم من حيث لا ترونهم إن جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا نَوْلَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُنَّ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَدِّي بِالْقِصْتِ وَأَقِيمُوْ شُهَّةَكُمْ إِذَا كُلِّ مَسْجِدٍ لَهُ الدِّينِ كما بدأتم تعوذون، كما بدأتم تعوذون، فريقا هدا وفريقا حط عليه مضلالة، إنه متقد الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدين.